سَأَلَ سُؤْلًا فَمَا مَنَعَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن راد النبي وإن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 ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا ضّاع. فإذا طعمتم فانتشروا, فانتشروا ولا مستالسين الحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن توثوا رسول الله ولا أن أزواجه الله فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ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 آمين، وصلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يدنون الله رسله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعدلهم. الذين يلدن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا رجاءلو واتمنوا بينا يا أيها النبي أقل أذوان لأزواجك وبهاتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلاليبهم ذلك أدنى أن يحرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا <تصفيق> <تصفيق> لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمهدفون في المدينه لنغنينك بهم, بهم ثم ماذا يداومونك فيها قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تغتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبليلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها إن الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا فيها أبداً I'm آدًا موسى فضرأه الله مما قالوا فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما أتى السماوات والأرض والجبال والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله الحمد لله رب العالم وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يألم ما يجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات ولا في السماوات ولا في الأرض ولا أصلوا من ذلك ولا أكبر إلا إلا في كتاب المبين نورٌ لِلَّذِي الذي أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحق هُوَ الْحَقُّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ ندلكم عَلَى رجلي ينبئكم ينبئكم كل ممزق إنكم لفي خلقنا جديد أفترى على الله كذبنا به جنة بل الذي ان نشاء نخسف بهم ولا ضاء او, نسقط عليهم, كسفا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية وإياك نستعين اهدنا الصغاق المستقيم صغاق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الَّذِي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء نحوى سنبارئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك من فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها نشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لا تثرون الحياة الدنيا ولا خير خير وابقى إن هذا في الصحف لا صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين.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 يَأْتِي ذَا مَنَ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قَفْ